Mis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 والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووطع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالكث ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسط والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَالَّ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ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 دان يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُنُونُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلاء سَمَاءٌ وَالْأَرْضُ كُلَّ في هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الجن والإن إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلام سَنُعَلِّقُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَمِنْ أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس عن ذنبه إنس عن ذنبه إنس يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامُ فَبِأَيِّ آلَامٍ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الثان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبج وإياك نستعيل إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الطالين يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنسبة والنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبينها نعم من آل فبأي آلاء ربكما تكذبان والمن خاف مقام ربه جنتا ربي اي الاه ربيكم ما تكذبان ذا وثنا فبي فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهنك صراط الطرف لملَمْ يَطُمِذهُ النَّئِد سُ قبَلَهُم وَلا جَ فَبِأَعَ إِ رَِّكُماتُم كَالذِبَ كَأَنَّهُ القُوتُ وَالمَرجان فَبِ كَمَا تُغْذِي بَالنْ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء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 فيه خيرط حس فب أي آ إ قك ب ح مقصط فيخ ف أي آ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مِنْ إِنْسٍ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإقرار